بسم الله الرحمن الرحيم وَدَّنْي إِذَا لَغْشَابَ النَّهَالِ إِذَا تَذَلَّى وَمَا قَلْ قَدْ نَكَرَ من سا إِنَّ سَعْلِكُ الْجَدَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْقَانَ التَّقَانَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَى يسرعه للعشرة وما يغني إِذَا هدىه إِنَّ عَلَيْنَا إن علينا دا الهدى شَغَنَ نَجْمُهُ أَثْقَلَنِي مِن نعمة إِلَّا